الإجابة الصحيحة هي ألف تعلن هذه العلامة عن تقاطع طريق مع سكة حديدية مجهز بحواجز حسب الحالات يمكن أن تكون الحواجز ذات تشغيل يدوي أو أوتوماتيكي وأن يحتوي التقاطع على اشارات ضوئية وسمعية